بسم الله الرحمن الرحيم يا لا يخفى عليهم أنباء المتظلمين ويا من لا يهتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين وَيَا مَنْ غَرُبَتْ نُصْرَتُهُ مِنَ الْمَذْلُومِينَ وَيَا مَنْ بَعُدَ عَوْنُهُ عَنِ الظَّالِمِينَ قَدْ أَلِمْتَ يا إلهي مَا نَالَنِي مِنْ فُلَانِ ابْنِ فُلَانِ اینجا باید در دلت امریکا و اسرائیل رو اسم برید. قد علمت یا الهی ما من فلان ابن فلان من ما حذرت و انتهکه من نیم ما حجز دالن بطرن فی نعمت واغترارا بنكيرك علي اللهم فسل على محمد وعاله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بغوتك وفل الحده عني قدرات واجعل له شغلا فيما يلي وعجزان عما جناوي اللهم صل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني وعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله اللهم صل على محمد واله وأعدني عليه عدوى حاضره تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء اللهم سل على محمد وعاله وعوذني ظلمهی لی عفواک و ابدلنی بسوه سنیعهی بی رحمتاک فکلو مکروه جلل دون سختک و کلو مرزت سباون ما موجدتک اللهم فكما كرهت إلي أن أذلمك فقني من عن أذلمك اللهم لا أشكوا إلى أحد سواك بلا استعين بحاكم غيرك ها شك فصل على محمد وله وسل دعاي بلجاب وقرن شكايتي بالتثنير اللهم لا تفتني من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وَعَرِّفْنِي مَا وَعَدْتَ مِنْ إِجَابَةِ الْمُغْطَرِينَ اللهم سَلَّى سل لَى مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ وَوَفِّقْنِي لِقَبُولِ مَا قَضَيْتَ لِي وَعَلَيَّ وَرَضِّنِي بِمَا أَخَذْتَ لِي وَمِنِّي واهدني للتي هي أقوام واستعملني بما هو أسلام اللهم وان كانت الخيره لي عندك في تاخير الاخذ لي وترجل انتقام من من ظلمني الى يوم الفاس ومجمع الخاس فصلى على محمد وآله وان يدني منك بنيه صادقة وصبر دائم وأعذني من سوء الرغبات وهلع أهل الحرس وصور في قلبي مثالا ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وإقابك واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت آمين رب العالمين إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قديم